نوية شيئة فوزيئة يا اشتاني له جاء انا هل اوى يعني انسان اعنى وزيفة انسان بخم امكانا إن تولى اخويا ولا دور بريا دروس بوابو اوى كلا ترفي اخواه وروشي عبادته بندهي ايت واما تزني اوفيت واما كأناسي اما دعون سؤال هل معوتو كباشة اوى انسان غي عبو ديتي ذو اوى كخواه فرمي زندهي معنا وخواهو هكذا ماذا علامات ايه اخوان من انسان يدروس كبا لغي بوكا سؤال هالداخير جوابي او متوابني ايه امريكا انسان يدروس بوكبا لغي بكا و جهاني احفرين خلق انسان ده ده أعوذي أعوذي. الأن مثال من الضاعدان اشترون والخنجرون كما شايد مثلا انخي اضانتهم كما شايد كان كم يكلم فرص هاد برداني من اعظمه لان لا تشوفه اولا من اذا ان شخصا بوشي اشي حكلا لا تشوني او بمراتي عندي لو بعثي اي شي ونهايتي ام حركتي او ام تشوني اوه شیا و نظری بودی. آنها شکل خویش او آو چونا و زیفا و چونه اما من چون چونا که لذیف المیه ندانیم من هیچ جور متوجه جریان کاره اونا ندارم. اگر خویم نیزلمی اگه چی؟ آج وقت چونا که غلط بود یا نه چونا سر جای من ندانم هیچ رو کی رو نیت او. كارا انجام ادريا انجام ادري بلو من سمي نظركم او خلقاتتك او واكردية لكن دليل تروانيه اكا او بلو يعني من بشي افتري او او وقتك يعني نظرين هردي او على بزهراتك برينخوز او خلقاتك او نظرين او خلقاتك او من ام جانبين لنظرينه وقتك شخصك واعشي بو خيابانه خلقاتك او او اچه يعني اتر جي اوليك من ذهن المشكلة. ای من نزدم آورد چیزی دیگر کار پیش ندا کرد و من اره هوشی آمده که او کارانه گوا و دیپیخومن آنان معلومات دباریان و آلهای یعنی خلقیم عالم ب انسان و کاری خالقیم عالم یا که خوی منی وش خرید لخوی مشهور نيه التكناتشي اللي هو كاريرو براءو من فقد او انا مسؤول كمزان بنجي يا قوابي خلق بو منت وانا كلي دواي قانع هر وقت جا بيت عمری خوی سرک. هشتاه سال عمری سرک. قبرو آن بدهیم که قطعا میکری وابدی و که هم لب هر تانی تریک مهمتی جشید نکن. یعنی آویک باز است. یعنی محاکومه بید. له بهودار. لیریش اگر انسان ادعای آوکاکا من لوا نهم ک به باشا نو راه كي بي دعاي خويا برواد زاني شي دساتبه اما اگر خويا انا اسي ازاني لا حدودي كانتوا انا كاربكا دنتر لوحدي خويا اا لينكا خريك بيت بو كشبي مجهولات وا كلا بري خويا داني كي زيتو بيخود خويا ازي نك او في زحمه دوال اول هر مرتبط بالقلق اما او تش سؤالي و لزميني تحسب ظاهر تبعيد لبيني جنوكيه ما ترحبون جواب يعني ادريتا وكيه اما لم زمينيها بوسيلي بصر ناتو عني لسيش مشكوه حال بكين شون بشر هستو نيس لعالمي شهاده ما ترحبوي شد أبيني او ترعي او يكا او ببيني كا وضعي جنوكي او فرقان هي لغيك واقعيتك حقيقتو هستك ببيني او هل او نابيني اما جوابي باته و كبوشي واي او اتر كاري بصر قلبش ليرا نتواني جواب تنهى كاري اوير كبا معلوماتي بصر استدلالك بو اولا بو ماوراي محضولي كاري بصر دي وقت بصر خويني تواني لزميني جواب او سؤالا هي شيفكا مقدمة تهيبتا بو او دياريتر قلبيش هي شيف ماده انيا لتسياء مقدمي انيا لتسياء كبا في او استدلالكا وجواب او مبدوزيكا كبوتي او واقعيتا اي امنيتوا لكيف لدوريك يك ويك انسان بواسطه هوس هوس هل هو ميل او اراده كواله انساناه اما وقتي كنترول نكدي وقتي ملتزم ببرنامج خوانبي بهوا تعبير له ذاته ولا علبيا يعني اشتكى من كبير خوش او كارب كان خوش او كارب ولا ترى اساس يقدامك هلا لشانك هوبي اكاد سقوطك في يا ري انا ياك يعني بيت اجر الله كعيتك اي خوش قبورك خوش او الفرقنا بين الجنوب يعني انت مخوشه بس يا امرئك يا كره هواه وحواياه وانسان مسلمان قابل قبول يا او يك درس سمو خاتكار كويسن اي بخاتكار بزاني لوحدي اخواني على تاريخي سم اولي اجر وحيك جوابي اما مساله يا اجر وحيا كان جوابي دايره هر چون بو باتوجهو ميكام انسانا قرار انسانيت مسلمان بهتو وحدودي فدو دي كماناي تذكر بين اجر حقي جنهك اقر اويرك خوانكيد تاريخي ام واحده وتحضر الدواء والدواء اما اجر الحق لنقل مقدار اغاهو زامنك ام حياتي ريقنك وتكون تامغا من اشتباتك واذا ما منادرث او ترى اشتا خلقني جوادي او بين اني تعيدي او كنت بريتها بايز ببي اما فردك يعني اجر هاتو سمع لطريق وحيا وخمي وحي ورقل كبضل ابيت تبعيد باو معنى ونعو خلقه الرائجة لبيني جنوب ابيت وقتك كذاني من اموالي خواهات هو دواي تماشاك اندقال معلوماتي امناك ونه ابي خد بسر معلوماتي خواه معنات كشل غلط فهمان كروتا يستوا معنى زاني وكا اواها نادت وجوره كتر أصلًا زميلك فلان إن شاء الله ختم العلم زميلها فربما كان بعض الشخصي بعض كمصومان بدوال <سؤال> الطيبين بناطعات يموه أو برنامجه وحيه أما مسلم شاهدك القرآن و اینجا به خاطر ما اگر یکی که فراموشی بود او یک اتقی هم که و خوب لیره ممکنه من مصممان اما با, با قانون یکی که هر وقت چون پیاه جن فراموش کرده و فراموش کرد چه برده؟ پیاهیش آوات فراموش کرده و چه برده جن اکبر تحقوات برده که ارازی او نه تحقوات برده خرجه که فراموشی مکنی با خاطر مصاحبه اصلاً ندید خویم توندم و علاوه بر تون دانش جهان من کی ایش نسبیه خود قرآن استبان متنی اداره کارهای داده همه سائل غیر مسلمان بود بلمه کاری که تر اول جاری بدانیم اسم مؤمن موجودی خواهی یعنی اگر نبو خو زحمتی آن داره یک شرک موجودی خواهی دواي اما يدخل مرحلة رسالة وحي ويسبقرك عن القرآن كلام خالد جاء كهذا إير إتلا ولا جواب من آوادك وتمان كواب وعيش بلا خرها بينه وسلم شن أبيني ما نقول جد خالد مثلا ده مثله عن شو جزئينيا يا, يا أدر إيمان بخالد بلان بالقرآن نمو هم هما مشت جزئينيا سؤالي ناظر به مو القرآن هسه لقى الأو أول أود كهذا وجودي خوي خالقي عامر ودواي اواه قانيتي ام شريعته ام قرانه جاء للشون اول يتسر او الكوتمن استكته وثابت وخوي خالقي عامر وجودي هي وام قرانه شريعتي او نابيتي جاء بس سمعوا يجيب قرب زمان شي بيانك اا او اشتي واو انت انسان خوي لوقتك كل عالم تدلو الا طريق السمع واشتك والأقرأت خلافية أيضاً أعمال نمونة عملية زور النجي يعني إنسانا إنسانك نخوش خواهي واتصور أكاد كنخوشيكي فلانا ودواعيكي فلانا مقداركش معالجات لما لا فرضي بو خواهي دوائي أشياء تلائي فزشكي فزشكي متخصص بوي بيانكا كنخوشي شتكرا و او معالجات فورا تسليم به الإنسان لا أقول شيء مقترب حالي بوجه لأصلاً معالجكينا ومع او أو شنختي خوي أو دركي خوي دروسها مثلاً تأثيره بوجهنا مداعبة حتى تسكنك أنا بوجهه وقتك قبولك لي لك إيش عن بديش كفزش متهمك معلوماتك دوم عتفي كويخاتك إيش بسرياً ن آویا او بیانیه که دروس اویی خوی ندارد وسپوی. چون دوامان زور نمونه هنگام انسان خویشتر ببدروس زاند دوایی نبانتنلا خوی وقتی شت ورگریترینه که خوی زشتی لیادم. این وقتی که قبول من کرد خوایک او او ساف بو خوی بیان کاهیه. و آم قرآن کلامی خوای که آویشتر با اصلاحاتی قطعه خوی او لجای خویا بخشی اکری. خوای آواک وقلتون بو عم القرآن و هرشي اما بياني كث دعائي اگر مشكل بو غوائي فهم کردني او اول نقطة لخويا جان دعائي اما كاولتن الخرش كيف فرزيه دعوه سر دعا بي يافيه في سؤالك سؤال اكريك بالابان لا وشلون كي؟ كا لكي كنا ما يبغي فرقه لبين ولا شهادته كدوجن فقا يكتياو بلا شهادته. جوابي عن سؤاله وهي كدوج مسألةهن أو دو مسألةكلا بوليراد نتيجة ترف شوا وكام إشكالي بقيا. ا مطلب بنا حق واجب حقوق ومسؤوليات مسئولیات مطرح به ما یعنی انسان لبراबरी خالقی عامری و لبراबरी حوانوع عامری و لبراबरी نعامی که وك خودا علما دو رادترک دور سری به مطرحه لبراबरी خواوها حقوقی که مطرح به انسان به عنوان أبي يعني نقي مواجبي في نزلي خوي متعهد وكأن علينا للهدى على أبي أم خالقي أم ليه هداية باوة خوي إمكانتك غابون إنسان بعاني بندق خليفهم لازمة تأميني بك أو حقوق إرث إنسان لأحد إخوآ سابتهم لبرابرش أو واجباته مسؤولياته إن شئت تسرشاني إنسان نستد بوكسك أو حقوق خي له مسؤولياتي بندقي. جنوشوك لا برادني كوا. فيها وكحقوكك هي كأو حقوقها بين واجبات وسرجنا كوا. وواجبات مسؤولياتكش بسرشاني ورك حقوقن بواجننا. يعني حقوق أم واجبات البو واجبات أم حقوق البو. لرا كخافر من دوجن ما لجيك فيها ولا شهادتها ذمي. حقوقني يا ذمي واجباته. يعني لي فرموها الدوجن بقوي يكفي على الحق يعني فرموها الدوجن بقوي يكفي على مسؤولية أنريت السرشان يعني رحمتي أمخوائي عليمي حكيمة مقتضية برو عويد كجن لزميني أداي الشهادتات شونك زرباتك متوالي في در في أدري لا عصابي للزهن لقوي حافظي لرى مسؤوليتي كنكاتي لجيائي أواكر زحمتي مشاهدي دقيقي حادثة ولكن دقيقي الى المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه التي تتمكن من ذهن أو تتمكن من المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه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 أجل حقوقها ويا أم سؤال متبعه أما مسألة مسألة مسؤولياته مسألة واجباتك اللي راه تخفيض دراوجن جنيك عادات معانة زر بدلها قوي حافظي جنيك منافحيابون بومعوي يكسال كي أداء توصل حالي خوي الدواي يكسال دستيا كي توصل حالي خوي جنيكا اوز دربا قويا نوارد ابن السري براسي ظلم بو اگر خواب فرمي جنيكي شخواي تنها شاهد بوقتي اوه او تكليف السنينيلي بكري كالدقيق حادث زفت بكا شهود بكا دقيق حرز بكا ودقيق دوائي بقرانيتي وعدائي بكا وآليرا علم وحكمة ورحمتي خواي خالخي امر در اقبتكا تكليفي جنيكا مكروته اما وقت او ناك لزميني برداع افرمه هل آمه یکه که اصول ذکره یکه مکافیه با امه وراسی اوه انسان انصافی به با امه که بزانه خطابون با تسانی تر غیری خوامن که بزانه قانونی بشر نهی خواهه لقانونی بشره اطلو نماننیه که به ده صلاتان تخصیص ده مورد یانابی لقانونه ده صلات داران له هر قانون اکی بشر تماشا ملاحظه یکن تماشا اکن هر تخفیف و گذشت و تساموحا به نسمتی دستالاداران و قانون دانیران و هر زحمت و رنج و بوضخی با امانی که رعیتنو بید ساعتن تا شاکن خواه اگر ها تو کنیزه که بعقد ازدواج با زوج با پیاه اعظام شوی تکر دعين مرتكبين فحشاء بخلاف جنيه أعذابه أم أبيل نيوي أو أبيل ذكرين جنيه كش كشف صلشناكي لأدري أقر كشي أمير المؤمنين كظن أقر كشي بانترين عزولة ولي الأمر بو أبيل صلشناكي لأبدري أما أمكاني ذكاة يهودية نصرانية يارتاز المسلمان ويكاكس نازاني لكواهاتها كلا ميزان معيار الجاهليا أعز شيء هرمية والزور ما له خواري في لو طاعي إنسان يوال ليراقع فر من أبيه أو حنجاش العقلي يبدري نصه بو، شونك مسألة مسألة يتم بيه كردمان كبوش هم شخص متكيف عشاق هو جل عازاده الزور الموانع وبدوريان موانع إخلاقي وتربيتي موانع لويكا وانا وجا موانع فاكرا هم مراقبتي أكن موانعين ذاتي بخيصا منزلتك أو اوهيه تيبا وان ما يجني اعذاب لك ارتكاب احشاء اناخني وغيري اوانه ما لا يعك زهر الوقت او مستد من وانا اشكلي براسي حقيقه زهر الذاتي لك اما امكن لي ذات بيشارك المحلول ده تربيه تازحه على الاسلامي او من على الاجتماعيه او من على ذات كوابو هر متعرزة متعرضه بامكته شيء فحشاء بي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 ليش تماشاها كمك المسؤوليتها تخفيف تراوها كمك زعيفة أو كميزة كمك ليش كم لزميني أداي شهادتها جن زعيفة تخفيف المسؤوليات تراوها وأما أو يمكنك يتريان أما كبوتي سؤالك أول ما ترحبه كبوتي جن نيويت ياو خوش كيك نيويت برايك فينا جواب أولاً لنا أولاً القرآن لا يفرموها لذكر حظ مثل حظ يكون دو برابري بشي جنيك هذا هو قريب بو اولی او بو نرینا بو خر بقو بشی دو مین نهایت بشی دو خوشکب ل دوایا بو بشی دو خوشک افرمی خلوتا ما ترک پس دوا افرمی اگر کسی مرد فقط کیچکی بو کرینه بو کچیتری بو او اولی ما نک ایبابے لدينا نواي ما علاقه سلسكي جي بعض التصرفات يترك كواسطية اتحابه والدين و اقربين و غير اوانه و اروعه الوقت يتقسم كتنك يتامه و مساكين و خزمانه تر كإرثنا بل حاضره بل نبي بشي اوانه اللي بدريه كما يتعطيبه لنا و مطلقا ورثك هاريان في اوانيا و حقيا وقتك كتبه او نواي او سلسكي لوانا سلسقة كده ومقداره كأمانة ويك إني يكششني كأو أيشيا في مسار في كده للطريقي بيت المال وأكده. ده يا فرملة دوكش بون تلث ما ترك دو سلسقة أو إذا كان سلسقة ما هو تو أو دو سلسقة كر أفرمل كر مثل حاف قدم او أو وكبش دو منك أو وكبش دو كشكل يعني أو دو سلسقة يعبت. پس دو برابر یک چی نگذاشته؟ یکش نیوا با دوکش دو سرسبز آوکریشها دو سرسبز دو برابر نیست. جای استا سوال که باز میرم اطرحه دو هر دیالی بله. ای باید میشنی و نباید باشی. املک الله شر دو آباد. دو دوکش دو سرسبز کره کوچک منفی دو تنیه اش حدود سه. جا جا وقتی که شکر متعدد ابد مثلاً اگر چوای کربو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 که ابراهیم با او کوداکی جمع میانم، افرین هر کامیان لکن یکی از من هم استودوس، هر کامیکششم. اوه، لی ربیانیتاد که با او کوداکی که پیاوز جن، هزینه اکشش ما بدن. ترجمه اضافی کنیم. هز اعمت الیک پیاوز دیاتر ابال جن، او انجرد و برادرمیه با جورایی که وتمان سانیم جامو جای او سر با او هر دواریم دکه اکشش ما بدن ولا وقتك جنوب تاعو الوقت بل جن عنده بالا لا وقتيش تياو كهنا بعض اا غير بعض وقتك جنبو يوكشوارو يا كاشتوما أو او عالم صورتان فقط لا كروكشا اللي وين هذه جوج ولا دايكا بهار حال مقدار السؤالة كهر باقية بنسبة جنو الشواكه كهوثمان أوسان نيوه بوا بنسبة كروكشفهش خب هر بيهنك ابيت تفاضل و مقدار فرقات جوابه اما اوله كه ام ديني خواه ام شريعته بش بشه نشاهده اكري اگر كخي بيت جريكي بيه لباره چاوه اكي حق مسادر کا، بر رسید کا تو گرکی به حق می نهایی داری چاو سادر کا، چاو که حال کنی، بری دینه که کار داری و کام کاره، ام چاله کاری شونه، چون ادیمیه، چون معلومه تحویل آد و نزدم، چی از آچینا کا، اتول کمترین کاری که لازمینا کا، وقتی که چاو که دری نیای سرمیزه، خطای گوشی دری ناو، اول بله ام خطای لقد نشرت ان يكون هناك مسائل اخرى لان هناك مسائل اخرى لان هناك مسائل اخرى لان هناك مسائل اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى في اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى لا يمكنهم ان يكونوا من اجل ان او من من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل من اجل ان يكونوا من و ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان شاید زنده تو باشی بنابراین تو کشکش جنی شوی، لیرات مسئولیتی از ترسانی آور کران که هیچ کامی ترسانی کشک كش آور کش آمنی روا علاوه مثلاً اگر کشیده تجهیزات منی برد کرکابو حد هزارو پانصد من ها با، آور کش او تجهیزه که هیچ مسئولیتی از منی کوچک پیتی آموزشی که، چون که حتی من فقیقوشی بشو فیت آمنی بک. طلام او کره آبی هم خرجی خوی هم جنگی هم نه لکانی جواب کشید. در وقت نشاطی خلیک انسان لمنا و اذکار ریخو بشه کره که کمبود. آنکه آوا نمسئولیت نترشانی آبی آوا نفقت تأمین کار وقت کم بیه. اگه تولید وقت کم بیه چون که من باهم اسمنان های ک ریکو بشه آکاتو کاتیابوی. اگر نه خوازی عتیبیادم. با حضور جاهز هیچگاه وقت برای شیک کردن کمتر به نکات کشتن. پس چون مسئولیت کنم، با کرکان لازمی انفاق مطرح، زورکشتن آبای انفاق تیاب کار با کشتنیه. آن درواقع میخیار زیادی کند. درنتیجه مسئله لیرا مسئله تفظیلی کربسر کشان و مسألة اللي يرى أولاك يكي زورتي في احتياجة زورتي في أدري يكي كنتر كنتري في دون فرق دون فرق كان كم أخوة. يكي دون أم دون فرق عن عن دون عن او که ادیب اشاره جلوی آن را بسته می‌شد. من خست نبودم، عادل نبودم. خست آواز که هر کام باشی راکی خوبی بدری. آیش جشن نه، آیش دن نه. تا ایش کنیم توشی زرر رو زیان نم. از اون طرف، از طرف ترکیب آیتی است که ترجمه‌ای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 ليكن كان ولا أوكد ليكن على الوقت تقسيم بشي يتها وما تأكمن بدري كلا سنة شاك من دوهم قرآن الشعر على كده. شو